ياربي سلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام عليك, حبي عليك راحتي ا ل أ ط ي ا ر تشدو بليالي المولد ي

و ب ر ي كل ا و ر يبدو من معادي احمد راحت الاسيار بليالي تشدو المولدين وبريك

「ひね لاكي させあらそっくり」「やっばなしゅかでかい」

「ひに لاكيسا」<音楽>「さらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさらさ

「おしりもばれっ